فَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزُيِّنَ لَهُمْ بِحُرُرٍ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الف ألحقنا, الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما انتناهم من عملهم من شيء وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. من نعمه ربك بكاهن وانا مجنون ان يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص فانني معكم من المتربصين ان تأمرهم أحلامهم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 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا أثقلون أم عدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ يَقُولُ السَّحَابُ مُمْطِرٌ بَدَمٍ حَتَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ